ولقد جعلنا في السماء ذروجا وزينا غال ناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فاتبعوش وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وأنبتنا فيها, وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنْ لَّذِٰلِكَ بَارَكْنَا فِيهَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْتَدِرِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا وقدنا قزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيٍ مَسْلُونَ وَالْجَانَّ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نار السموم ويضل ربك للملائكه اني خالق بشر اني خالق بشرا من صلصال من حمئ مسنون فإذا سويت ونفخت في من روحي فقع فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا